ككادح الى ربك كدحا فملقي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 إنه ظن أن لن يحور بلى إن كَانَ كان فَلَا بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون 119. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 110. بل الذين كفروا يكذبون 111. الله أعلم بما يعون 112. فبشرهم بعذاب أليم 113. إلا الذين آمنوا وعملوا